فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من الفتن المتعاقبة المتلاحقة فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقاعد فيها خير من الساعي من يستشرفها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القاطر يفر بدينه من الفتن قال البخاري الفرار من الفتن من الدين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الفتن المتعاقبة المتلاحقة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبصر السبيل الذي يقفل السلامة منها والنجاة منها ولا سبيل إلا بالعلم إذ بالعلم تتبصر الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر فما لم يكن العبد متبصرا متسلحا بالعلم فإنه سيكون حطان هذه الفتن العلم معاشر الإخوة الفضلاء العلم الصحيح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفنا الكرام قال الله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالعلم سبيل نجاة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو وإذا كانت هذه الفتن فتن شبهات وفتن شهوات تعرض عليك أيها العبد تعرض على قلبك الذي هو محط نظر الله عز وجل إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فيتان تعرب على قلبك فمن أين أن تتبصر الحق ومن أين لك أن تستبين سبيل الهدى ما لم تكن ذا علم ما لم تتسلح بسلاح علم ولتستبينا سبيل المجرمين الفيتان خطورتها عظيمة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الفيتان اللهم إني أعوذ بك من الفيتان ما ظهر منها وما بطن الفتن متعددة فتن شبهات وهو أنك تتصور الإسلام تصورا خاطئا تتصور الإسلام بداعا ومحدثات وبلالات وخرافات وتحسم أنك تحسن صنعا ولهل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شبهة تحول بينك وبين أن تتبصر الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهة لا يواجهها العلم لا يواجهها العلم فتجد براحا في قلبك وتجد وطنا في قلبك وتجد سكما في قلبك العلم يدفعها العلم الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفاني فما لم يكن العبد متبصرا فإن الفتن تخطيفه إذ القلوب ضعيفة والشبه خطافة وقد كان سلفنا على حذر عظيم من الفتن مع علمهم مع رسوخهم في فهم الإسلام مع ورائهم مع ديانتهم مع صدقهم مع إخلاصهم كانوا يخافون الفيتن ويخافون من أهل الزيغ والضلال الذين هم دعاتوا فيتن لا تجد صاحب سنة دائية فتن لا, صاح... لا تجد صاحب سنة داعية شبهات أبدا، بل تجد حاضي العلم معه، وتجد الهدى أيضا في خطبه، في محاضراته، في دروسه، في كلماته لا يثير فيتنا ولا شغبنا، ولذلك الفتنة خافها السلف. بل كان الواحد منهم إذا حلت فتنة ربما ارتحل عن بلاده ولربما لازم بيته كل هذا من أجل أن لا يقع في قلبه شيء لا يستطيع دفعه محمد بن سيرين ما كنيته يا أخي أنت محمد بن سيرين ما كنياته الإمام المبجل لا تعلم أفيكم أحد يعرف كنية محمد بن سيرين فليقلها أنا ذا وهذا الكتاب له المتاخر قوم محمد بن سيرين ما كنياته إيشقان؟ أبو بكر أجبت هذا لك محمد بن سيرين أبو بكر كان يأتيه صاحب الهوى ويقول له اسمع مني فيقول محمد بن سيرين إما أن تخرج من البيت أو أخرج آنا وكان أيضا أيوب بن أبي تميم السختياني من أئمة التابعين صاحب سنه يقول له اسمع مني يقول صاحب الهوى اسمع مني كاليمة فيضع أصبعي في أذنيه ويقول ولا نصف كاليمة وهم أئمة علم وهدى من أجل أن تعلم الطريق السلفي في مجانبة الفتن دفعها وردها وأن تتحصن بالعلم من أجل أن يتميز لك الحق من الباطل والعلم معاشر الإخواء الفضلاء يحتاج منا إلى نية صالحة فقد سئل الإمام أحمد عن إخلاص النية في طلب العلم لما سئل عن الأعمال قال لا أرى مثل طلب العلم لمن صحت نياته قال وكيف تصح نيته قال أن يبتغي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن أهله انظر إلى النية الصالحة أن تظن في نفسك أنك جاهل تريد أن تتعلم وهذا ليس بعيب إذ الجهل هو الأصل في الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا اقرأ باسم ربك الذي خالق خلق الإنسان من عالق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم وعلم إيش؟ وعلم الإنسان ما لم يعلم والآية الأخرى وكان فضل الله عليك عظيما، وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أردت أن توفق في طلب العلم ينبغي أن تبتغي به، أن ترفع الجهل عن نفسك. بعد أن تحسن القصد لله في طلبك للعلم فإن طلب العلم يعتبر عبادة وشرط العبادة الإخلاص لله عز وجل ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ونحن في وقت أيها الإخوة يحكم علينا مزيد الاعتناء بطلب العلم يوم أن تشاغل أهل الباطل ببلالاتهم بجرائدهم بمجلاتهم بحزبياتهم بانحرافهم عن السنة يجب على أهل السنة أن يكثفوا جهودهم في طلب العلم وبثه ونشره ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أكمل بصيرا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوة أهل السنة تعنى بالعلم النافع طلبا وتحصيلا وتأصيلا إنها تأخذ العلم من مشكات صافية نقية لا بدع لا ضلالات لا حزبيات لا جماعات لا فراق لا رؤى لا منامات لا وجد لا شوق لا إنما يأخذونه من المعين الصافي قال الله قال رسوله ولذا أقبلت قلوب الناس على دعوة أهل السنة لم يطمع أحد بدرهم أو دينار قل ما أسألكم عليه ما لا ولم يطمع أحد برئاسة أو زعامة ولم يطمع أحد بمنصب أو مكانة لا إنما دعوتهم كانت لله عز وجل صدقوا في دعوتهم فأقبل الناس, فأقبل الناس عليهم وصدقوا في مواقفهم فأقبل الناس على دعواتهم إنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يستميلهم أحد لم يستميل أهل السنة آحد إنهم على ثبات في دعواتهم ينشرون توحيد الله في أسقاع الدنيا وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسقاع الدنيا ولم ينخرطوا في فتن ولم يكونوا يوما دعاة فتن وقلاقل فكم حقن الله بسبب دعوة آل السنة من دماء المسلمين وكم تعلم من جاهل وكم اهتدى من ضال وكم رشد من حائر فدعوة آل السنة صمام أمان من الفتن، فإن آيتها بالعلم جعلتها دعوة متبصرة على بصيرات تميز الخبيث والرادي وتبين الحق وتبصر الناس بسدين المجرمين دعوة إلى توحيد الله الخالص فمن الذي يحذر من الشرك إلا أهل السنة من الذي يحذر من الطواف بالقبور إلا أهل السنة من الذي يحذر من دعاء غير الله إلا أهل السنة من الذي يحذر من تعليق التمائم والحروز إلا أهل السنة من الذي يحذر من اتيان العربين والكهان إلا أهل السنة من الذي يحذر من الساحرة إلا أهل السنة من الذي يحذر من الشرك بكل صوره من هل يترى دعاة أهل الباطل الذين امتطوا السياسة هم الذين يدعون إلى التوحيد لا هم لا يبالون بدعوة التوحيد يبالون بالتكثير والتجميع ولو كنت ممن يطوف بقابر المهم أنك مع جماعتنا ولو كنت ممن يعلق تميمة أو حرزا المهم أنك من جماعتنا ولو كنت أيضا ممن ثقافته غربية أو شرقية تحتقر الإسلام وأهله المهم أنك من جماعتنا القوم ليس وراء دعوة شرعية هي دين الله لا إنما دعوات حزبية ذات ولاء ضيئ إنها دعوات يريدون من ورائها سدة الحكم ويريدون من ورائها الكراسي والكراسي لا تساوي عند أهل السنة والجماعة لا تساوي باصالة إنهم يعنون بدعوة الناس إلى الحق والهدى ويعنون بتبصير المسلمين أمر دينهم وينصرون التوحيد في الدنيا. لأنه دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أبد الله واجتنب الطاغوت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل أمره كاملا إلى أن قبيضا وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل والقوم عندهم الدعوة إلى التوحيد دعوة قديمة طبعة قديمة إذا دعوت إلى توحيد الله ظنوا أنك ظنوا أنك تدعو إلى نبذي اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الشرك حواليهم والقبور المعظمة حواليم والقباب والأضرحة حواليم ودعاء غير الله حواليم والطواط بالقبور حواليم والتمسح بأطيبة الموت حواليم وتعليق الحروز والتمائم حواليم والتشريعات الغربية والعدول عن شريعة الله عز وجل وليعرض عن حاكم لا حوالين ومع لا يقيمون لدعوة التوحيد وزنا دعوة ميتة فاشلة ولذا طرحها الناس وسائما من الناس دعوة موسمية لا تراه يقف خطيبا إلا إذا اقتربت الانتخابات ولا تراه يقف واعظا إلا إذا دنا موعد الانتخابات عليكم بالرجل الصالح عليكم بالرجل الصالح يقصد نفسه عليكم بالرجل الصالح وعليكم أن تضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب أي في المكان المناسب دعوة موسمية دعوة ذات أطماء مادية فلا تجد تاجيرا إلا وهم, وهم حوله ولا تجد من ذوي الأموال إلا ويختطفونه ولا تجد من ذوي الوجاهات إلا وهم يفيدون علي دعوة مفلسة أما أنا لكم أن تفقهوا هذا أما أنا لكم أن تتيقنوا أنكم أفلستم إفلاس دعوي وإفلاس سياسية أما أنا لكم أن تدركوا أن دعوة أهل السنة دعوة نقية صافية لا يمكن أن تستمال بدرهم ولا دينار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن عرض عليه المال وافق أو أبى الجوام أبى عرض عليه الجاه وافق أو أبا أبا عرض علي أجمل النساء وافق أو أبا أبا أهل السنة أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حاسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اسوتهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا كان يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة ولا توقد بأبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل دعوة التوحيد ربط الحجر على بطنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الجوع يخرجه من بيته رب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعظيم الحق لا على تعظيم أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم تعظيم الحق ولا يساومون بدينهم لا يساومون بدينهم ولا يساومون بدعواتهم ولذا من أعظم مميزات الدعوة السلفية أنها قطعت الأطماء فلا يطمع أحد في هذه الدعوة أن يسيل اللعاب لدرهم من دينار أن يسيل اللعاب لمنصب أو زعامة أن يسيل اللعاب لوجاهة أو مكامة لا دعوة نقية صافية ظاهرها كباطنها لا تعرف غشًا ولا خداعًا ولا تعرف شراء ذمام ولا تعرف مكرا ولا تعرف تحالفات كاذبة ولا تعرف أغباث ماكرة لا إنما دعوة نقيّة أحبها الصغير وأحبها الكبير، أحبها الرجل، أحبتها المرأة، أحبها من كان في الجبال والقفار، وأحبها من كان في المدن والأوطار أحبها الناس من قايتها وصفائها، أما الحزبيون فلا تأسف ولا تأسى، بجر منهم الناس. وعرفوا أنهم دعاة أغراب وعلموا أنهم أهل مكر وخداع ولذا الناس اليوم نفروا من الحزبية الآثيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا هذا الاختلاف الذي ترونه اليوم هذا الاختلاف جماعة كذا حزب كذا فرقة كذا جماعات أشكال وألوان وكلهم يظن أو يعتقد أنه على هدى وكأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الفرقة الناجية والطائف المنصورة بينها أو لم يبينها أجيموا بينها أو لم يبينها لقد بينها غاية البيان وأوضحها غاية الوضوح لكن القوم لا يبصرون قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجد السنة عند هؤلاء الحزبيين اليوم تشدد اللحية تشدد إعفاؤها تشدد رفع الهزار فوق الكعبين تشدد لبس الثوب تشدد الحرص على أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تشدد. الدعوة إلى التوحيد تشدد محاربة البدع والضلالات تشدد بث العلم النافع تطره هؤلاء الذين زاهدوا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا الدين عندكم ماذا الدين عندنا هو الهوى الدين عندنا هو الهوى ما وافق كان ديننا فاللحية لا بأس بحلقها أو أن تأخذ منها على رقم واحد لا بأس بهذا المرحلة تقتضي هذا وأن تلبس بدلة الإفرانج وتلبس الكرفتة لا بأس بهذا المرحلة تقتضي هذا وكذلك أيضا أن تحتضن الصوفي فتقبل رأسه لا بأس بهذا من أجل المعركة الانتخابية وأن يكون لك حلف مع علماني أو لبرالي لا بأس بهذا من أجل أن نطيح بالجماعة الفلانية هل هؤلاء أهل تدين؟ هل هؤلاء أهل خوف من الله؟ هل هؤلاء أهل دعوة صادقة كذبة؟ غشاشة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في من غش في طعام المسلمين من غشنا فليس منا فكيف في من يغشون في العقائد والدعوات كيف يحاربون السنة الليل والنار ويزعمون أنهم أهل سنة ويحاربون أشياخ السنة وعلماء السنة الليل والنار ويزعمون أنهم سلفيون كبرت كلمة تخرج من أفواه يقولون إلا كاذبة السلفية ليست جبة يا هذا تلبسها متى شئت ليست جبة والحزبي ليس له قرنان لا الحزبي نعرفه بطريقته ومنهجه ومواقفه ولتعرفنهم في لحن القول الحزبيون أهل مكر فلا تغتر وكذلك أيضا عقدوا قلوبهم على بغض أشياخ السنة وعلماء السنة انظروا اليوم المداخلة المداخلة المداخلة المداخل وقبلها الجامية مداخلة جامية وهكذا مفلسون لقد أشفقنا عليكم ما عندكم شيء لقد أضحكتم الثاكلة وصرتم محل تنذر عند الأطفال فمن أراد أن يأتي بشيء مبحك يأتي بأخباركم أفلستم لقد أدرك القاصي لقد أدرك القريب والبعيد أنكم أفلستم مداخل ماذا ربيع بن عاد المدخلي عالم من علماء السنة موفق مسدد هاتوا من كتبه ما يخالف الكتاب والسنة نحن نرد عليه هاتوا هاتوا لنا ما يخالف الحق الأبلج من كتب ربيع بن عاد المدخلي نحن نرد عليه بالحق لكن الرجل عالم مسدد راسخ أنا الذي أثنيت عليه الجواب لا أنتم الذين أثنيتم عليه الجواب لا أثنى عليه علماء السنة الراسخون وكما يعرض كتبه على علماء السنة فيسددونه ويباركون ما كتب ويرجعون إلى ما قال بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات فالرجل له بصيرة بكم ولذا أنتم تضيقون من ولذا أنتم تكتئبون من ولذا أنتم تحاربون هاتوا من كتب الشيخ ربيع ما يخالف الحق وأقيم الأدلة عليه ونحن نرد عليه الشيخ ربيع بن هادي من أشد العلماء من أشد العلماء بغضا للتعصب وقرأ إن شئت. التعصب الذمين محاضرة للشيخ ربيع اقرأ, اقرأ لو استمعت إلى هذه المحاضرة عجوز عمره ثمانون سما لفهمت أن الشيخ يذم التعصب ويكره التعصب وينقط التعصب الشيخ له محبون من طلابه وأبنائه وأحبابه كما أن للشيخ الألباني محبون من أبنائه وطلابه وللشيخ مقبل ابن عادي وللشيخ ابن باز وللشيخ الفوزان وللشيخ اللحيدان وللشيخ النجمي وللشيخ الجابري لما حصرتموها عند المدخل لما لما حصرتموها من فرق بين منهج صالح الفوزان وربيع بن عاد المدخلي يوجد فرق اجيبه لا يوجد فرق ما الفرق بين منهج صالح اللحيدان وربيع بن عاد المدخلي يوجد فرق اجيبه لا يوجد فرق ما الفرق بين مناهج محمد ناصر الدين الألباني وربيع بن عاد المدخلي يوجد فرق لا يوجد فرق منهج واحد طريق واحد سبيل واحد لما حصرتم عند ربيع ابن هادي المدخلي لما والجواب يدرك كل منصف يدرك كل منصف لأن هذا العالم أوتي بصيرة بكم ومعرفة بخبايا مناهجكم ومكركم فهو الذي وفقه الله وسدد لإخراج كثيرين ممن ينتسبون إلى المناج السلفي كذبا وزورا اليوم يقولون مداخلا وهذا يدل على إفلاسهم يدل على إفلاسهم فمن مميزات المناجي السلفي حرمة التقليد وبغض التقليد السلفيون لا يقلدون في دينهم السلفيون يتبعون الحق القائم بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعون الأذلة والحجاج والبراهين ويبجلون مشائخهم وعلماءهم من الذي أثنى على علماء السنة أنا أو أنتم أجيب من الذي أثنى عليهم قم يا بني قم أنت قم قم من الذي أثنى على علماء السنة أنا أو أنت عندك صداع إجلس. نامكم يا محمد من الذي أثنى على علماء السنة وهناك ولد يرفع ياده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أجبت وأصبت صحيح أغطوه كتابا الله هو الذي أثنى على علماء السنة إنما يخص الله من عبادي العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ، وأفر أتلوموننا على محبة علمائنا، أتلوموننا على محبة من أمر الله بمن أمر الله بحربين وموالاتين ونصراتين وليقتداء بهم والتلقي عنهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إفلاس إفلاس لهؤلاء مداخل قولوا ما شئتم قولوا ما شئتم هذا يدل على إفلاسكم قلاتوا برهانكم إن كنتم صادقين متى أخذنا قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ولم يكن محقا وطرحنا الحق متى متى ومتى أخذنا قول الشيخ الألباني ولم يكن محقا وطرحنا الحق متى ومتى أخذنا قول ابن باز ولم يكن محقا وطرحنا الحق متى ما بقي عندكم إلا الكاذب ما بقي عندكم إلا الكاذب وذا ليس بغريب فإن صاحب الهوى يكذب ولا يبالي صرنا نضحك إذا رأينا المداخلة ونعرف أنهم قد أفلسوا ونعلم أنهم قد أفلسوا الدعوة السلفية لا ترجع إلى شخص معين حتى تنسب إليه إنها تتلقى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل طريق غير طريق محمد فهو مسدود مغلق ضلال ضلال أما علماء السنة فالله أمر بسؤالهم والتلقي عنهم والتلقي بين أيديهم ومحبتهم وموالاتهم وسدعتراتهم ونصيحتهم الله أمر بهذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الحزبيون؟ أجيبه، لا علموا الذين يستنبطونه منهم. العلماء مَرْتَبَةٌ عُظِيمَةٌ، لكن هؤلاء لما أفلسوا أرادوا أن ينفروا من الدعوة الشاذية على أن تأتي من السعودية وتأتي من كذا. لقد أضحكتم عليكم، لقد أضحكتم الناس. دعوة لا تأتي لا من السعودية ولا من غير السعودية دعوة تأتي من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن قام بها حق القيام ومنا ونحن من سعوديا كان مصريا كان يمانيا كان ليبيا كان جزائريا كان فالعلم لا وطن له العلم لا وطن له ولذلك هؤلاء أثلثوا من قديم الزمان فكلما جئتهم بالحق الأبلز قالوا وهابية لما لما بار تجارتهم ذهبوا إلى الجامية ولما لم تنفع الجامية ذهبوا إلى المدخلية وهكذا ليس هذا مما يدفع به الحق الدعوة السنفية معاضية مشرقة نقية يقبل الناس عليها زرافات ووحدانا أحبها الصغير والكبير والرجل والمرأة دعوة نقية صافية لا حزمية ولا ولا ضيق ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا تلقي عن الغرب الكافر ولا خبوع لأحد إلا لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيضة تحارب البدع والمحدثات بالحجة والبرعان فلا تجد صاحب هوا إلا مختبئا من سهام أهل السنة أن تصيبه في مقتل ولذا بارك الله لهم في دعوتهم وانتشرت مع أنهم انطلقت من بيوت الله لم يعمد السلفيون إلى المناصب وقد كانت قريبة منهم ولم يعمدوا إلى الكتائب وقد كانت قريبة منهم ولم يعمدوا إلى الميليشيات ولو أرادوا لاستطاعوا لا لم يعمد السلفيون إلى هذا بل عمدوا إلى تعليم المسلمين أمر دينيهم فنزحت دعوتهم وملأت الدنيا من فضل الله عز وجل وبإعانته وتزديده وأنتم ماذا عندكم؟ تشترون الناس بالمال وتشترون الناس بالكذب والبهتان وتكذب تذب وأنت تعلم أنك تكذب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلمون دعوة نقية صافية تعنى بكتاب الله وتعنى بسنة رسول الله وبهداية الخلق إلى الحق بإسلوب طيب وبدعوة لينة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيره فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ما كفروا مسلما ما كفروا مسلما ولا رفعوا السلاح في وجه المسلمين ولم يحدثوا فيتن المظاهرات واعتصامات وبيانات وبلاب وفتان لا الهدو في دعوتهم مع اقامة امر الله فلم يحاب أحد ولم يجاملوا أحد وصدعوا بالحق في احنك الظروف وقالوا قولتهم مستعينين بربهم هذا لا تطمع لا تطمع بمثل هذه العبارات الهابطة مداخل لا إنما نحن أتباع سنة وأهل سنة سلفيون أهل الحديث أهل الآثر والشيخ ربيع ابن عاد مدخلي وفقه الله وسدده من علماء هذه الدعوة المباركة قد ذكرنا له مرة أنهم يقولون عنه كذا وكذا قال هل ينقلون كلامي في كتبي هل ينقلون كلامي في كتبي ولقد صدق ولقد صدق أنت القائل بأنه مداخلة انقل كلام الشيخ ربيع إن كنت شجاعا إن كنت رجلا انقل كلام الشيخ ربيع ليعلم الناس من هو هذا العالم حتى العجائز الذي لا يفقهون سيقولون لازم الصدقه وأنه من أهل الصدق رجل صاحب علم وصاحب صنة وصاحب حديث وصاحب دين فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا انقل كلامه إن كنت رجلا انقل ما يكتب في كتبه إن كنت سابقا من أجل أن يعرف الناس ها نحن الآن ننقل كلام أهل البيضاء متى رد أهل السلفيون؟ على مبتبع إلا من كلامه من كتبه وأشريطته ردوا على سيد قطب من كتبه ونقلوا كلامه ردوا على حسن بناء بن من كتبه ومواقفه وردوا كلامه وردوا على أبي الحسن مصطفى بن اسماعيل المأرمي من كتبه ورد كلامه ورد على يوسف القرباوي من كتبه ورد كلامه أنت أنقل عن ربيع ابن هادي إن استطعت ورد كلامه بحجة وبران أما المداخل فشنشنة نعرفها من أخزم ولقد أيقنا الجميع أنكم أفلستم صلى الله على نبينا محمد وعلى آني وصخي أجمعين. رقية؟ هل الشيخ محمول؟ اتفضل الشيخ طيب نأخذ بعض الأسئلة بعض المشايخ ربما إلى الآن ما حضر؟ هل تجعلون له عقوبة أو تلتمسون عذرا يقول بالله يا عليك تحدث عن من سب الله عز وجل. وتكلم أيضا عن من يستأذي بالسنة سب الله عز وجل عياذا بالله يعتبر ردة عن الإسلام وكيف يجرؤ عبد مسلم عرف الإسلام أن يسب الله عز وجل المنعم المتفضل أنت يا هذا قد كنت مطفة في قرار مكين. والله عز وجل رعاك وأنت مطفى وعلاقة وكسي وكسيت عظما ولحما ثم خرجت إلى الدنيا مستهلا صاريخا هيا الله لك بطن أمك وعاء يحملك وخرجت أيضا فهيأ لك ثبي أمك للرضا وهيا لك أسبابا الرزق. وصرت تكبر شيئا فشيئا وكنت قبل هذا رضيعا فصرت تحبو وكنت أبكما فصرت تتكلم وكنت لا ترى فصرت ترى وكنت لا تقوى أن تطعم نفسك فصرت تطعم نفسك وكنت لا تقوى أن تمشي فبعد أن كنت صرت تمشي تفضل الله البر الكريم برعايتك في أطوار حياتك علمك من جهل وكبرك من صغر وآواك ورعاك وحماك وأعطاك كم من هم أزاحة وكم من عقبة ذللها وكم من أحوال هيئها لك من الذي أطعمك ومن الذي سقاك ومن الذي ألبسك ومن الذي وقاك من الذي هيئ لك أبوي يحنان عليك كل الحنان ويعطفان عليك كل العطف من الذي رعاك حتى تعلمت وكبرت من الذي حفظك من الشرور ولو شاء الله لم تكن شيئا مذكورا أكان الجزاء أن تسب رب الأرض والسماء أكان الجزاء أن تجرى على سب من أنعم عليك وتفضل عليك وأكرمك وأعطاك إنك بذا تكون لئيما غاية اللوم إذا كان العبد يحفظ إحسانا من أعطاه هدية شيئا يسيرا لو أعطاك صديق قارورة عطر هدية لحفظ له هذه الهدية ولتمنيت أن تجرد له العطاء وأنت أود عليه بالعطاء فكيف بمن أعطاك روحا بين جنبيك كيف بمن أرجع إليك النفس بعد رجوعه كيف بمن الذي أبعد عنك الجوع إذا جعت والعطش إذا عطشت والعري إذا تعريت كيف بمن يكرمك الليل والنهار ويسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة عبد الله لا تكن لئيمة لا تكن لئيمة الله عز وجل يمهلك ثم هو وهو يميل وتعترض وهو يميل وربما تتلفظ بالعبارات العظيمة وهو يميل عبد الله لو سالك جعلك ابكما ما استطعت أن تتلفظ بكلمة ولو سال استطاع لجعلك أعمى لم تبصر شيئا ولو سال جعلك أصم لم تسمع شيئا ولو سال اخذك يديك ورجليك ولو شاء لأهانك وحقرك وأذلك عبد الله لا تظن لا تظن أن الله لا يسمعك اتسبه ولا تظن أن الله عز وجل لا يراك اتسبه أنت الضعيف وأنت المهان أنت الضائف وأنت المعان فلتحذر سطوته ولتحذر غضبه ولتحذر انتقامه فإن الله عز وجل بطشه شديد إن بطش ربك لشديد كيف تجرؤ كيف تجرؤ على سب رب الأرض والسماوات وأنت الضعيف والمعان من تكون أنت من تكون يا من نشأت من نطفة المهانة ثم تصير إلى زوال أنت من تكون ورب مرض يقعدك ورب مرض يقعدك أنت من تكون وإذا بلا هم الخاطب لم تجد أحد إلا رب العالمين مع أنك تسبه فإذا باق الامر قلت يا رب وإذا باق الامر قلت يا رب عبد الله احذر أن ينتقم منك فيأخذك في غفلتهم احذر أن ينتقم منك فيذلك احذر أن ينتقم منك فيهينك احذر أن تقدم عليه وقد سببته وهو جبار السماوات والأرض وقد سببته وهو القوي العزيز أنت الضعيف أنت الضعيف عليك أن تتقي الله بأن تتوب توبة سابقة وتندم ندما حقيقيا وتبكي بكاءً مريراً التسبو المنعم المتفضل البر الرحيم الغفور الودور كيف تفعل هذا؟ وكيف تطيق هذا؟ كيف تفعل هذا؟ وكيف تطيق هذا؟ عليك أن تتوب توبة سابقة بندم حقيقي وأن تكثر من الحسنات إن الحسنات يذبنا السيئات وأن ترجع إلى أربك رجوعاً سابقة وأن تكف عن السباب أن تكف عن السباب فسب الله الكفر ردة ردة عن الإسلام عبد الله ردة عن الإسلام تذهب صلواتك يذهب صيامك يذهب حجك تذهب أموراتك تخرج عن نلة الإسلام إذ تسب رب العرض والسماء إحذروا أن يأخذكم الله وعلى جميع المسلمين أن يوقفوا هذا السباد لرب العالمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتعليم هؤلاء أن سبابهم كفر ورداء عن الإسلام. أتزعمو أنك رجل؟ أتزعمو أنك قوي؟ إذ تجرؤ على رب العالمين مسكين؟ أنت مسكين. ما يجرؤ على الله؟ هي؟ وكم قد قسم الله من ظهور هؤلاء كم قد انتقم الله بمن يجي عليه إذا أمهلك فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إن أخذه أليم سنتاب إلى الله وندم وصدق وعليك أن تكسر من الحسنات قبل أن يباغيك رب العض والصلات عندها لا ينفع لا ينفع حتى إذا جاء أحدهم المعوذ قال رب الجيعان لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انتهى الأم توم من الاستغفار والتسبيح والندم قبل أن ينتقم جبار السماوات والأرض فيأخذك أخذ عزيز مقتدر والاستهزاء بالسنة أيضا يعتبر من نواقب الإسلام تهزأ بسنة نبيك تتمقص سنة نبيك وأن تزعم أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذبت وما سبقت لو كانت السنة معظم عندك لما تنقصت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم والله يقول وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاءكم عنه فانتهوه والله يقول قل أب الله وعياتي وكتابي وقلاب الله ورآياتي ورسولي كنتم تستأثيرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ماذا كان يقول هؤلاء لم نرى مثل اليوم أجبنا عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب أنسنا فانظر ماذا قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء بالسنة تستهزئ بلحية كوف تستهزئ بإزار كوف تستهزئ بصلاة على السنة كوف تستهزئ بإخوانك أهل السنة لأنهم يحملون السنة كوف فاحذر يا عبد الله احذر يا عبد الله عليك أن تتأسى بهم وعلك التحريص على السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فعليكم بسنتي وأنت تستهزئوا بالسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجه يقول ما الموقف السلفي من الأحداث الجارية في بلادنا الموقف السلفي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام الترمذي من حديث عياض بن حمار إن السعيد لمن جنب الفيتا إن السعيد لمن جنب الفيتا إن السعيد لمن جنب الفيتا ولمن ابتلي فصبر فواهى والموقف السلفي أيضا أن نستمر في دعوتنا إلى توحيد الله الذي هو الأمن والأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم هو الشرك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اطبع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وأن تستمروا في دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تحرصوا أيضا على الاستقامة فإنها سبب في السلامة من الفتن والميحن وعلينا أيضا أن نسعى جاهدين في إصلاح ذات بين ما أنكم والصلح خير فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعلينا أيضا أن نلح على ربنا بالدعاء أن يحقن الله دماء المسلمين إذا سألني أحد عن الجمعيات الحزبية أين تقع هل أدله عنها أم لا لا لا تدله دله على أقرب مسجد كيف أتعامل مع أهل البدع في قريتي التعامل الأول أن تجتنبهم وإذا سمعتم وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الإعراض عن آل البداع عصن سلفي لا تدخل نفسك معهم في جدال الأمر آخر الآخر عليك أن تعتني بعوام المسلمين في نشر الكتب السلفية التي تبين العقيدة الصحيحة والمناج الصحيح وعليك أيضا أن تبين أحوالهم إذا كنت قادرا على هذا ولا تخشى أن يحل بك ما لا تطيق وعليك أن تلزم السنة في أمرك كله من أجل أن يقتبى بك فتحرص على السنة في ثيابك في حديثك في أمرك بالمعروف ونعيك عن ممكر كذلك في دعوة الناس على الخير تترفق في دعوتك ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه عرفت الورقة؟ طيب يقول أرجو أن تدعوني بالذرية الصالحة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك ذرية طيبة صالحة كيف يعرف المسلم أهل العلم في ظل هذا الاختلاف بين العلماء أهل العلماء وعهل السنة ما بينهم اختلاف يا أخي علماء وعهل السنة ما بينهم اختلاف وأعني بالاختلاف الذي يرجع إلى الوصول هناك بعض الاختلاف الفقهي وهذا لا شيء فيه يخضع للفهم واحتمله سلفنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كل يتكلم بما أدى إليه اجتهاده هذا لا شيء فيه لكن هل بين علماء السنة اختلاف في أصول المناجد السلفي أجيب في أصول أهل السنة والجماعة لا على قلب رجل واحد الاختلاف أين أين موضع الاختلاف عند أهل البداع جماعات وأحزاب وفرق وشيوخ أما علماء أهل السنة فهم على قلب رجل واحد لأن الجميع قد تلقى من مشكات واحلة المسلم العادي عليه أن يتعرف عن علماء السنة وسأذكرهم سأذكر بعضهم أما سأذكرهم كثير سأذكر بعضهم علماء السنة في هذا العصر كأمثال عبد العزيز بن عبد الله ابن باز هذا رقم واحد طيب وكأمثال محمد ماصر الدين الألباني وكأمثال محمد صالح العثيمين اكتبوا العامة يكتبون وكأمثال أيضا صالح بن صالح الفوزان وكأمثال صالح النهيدان وكذلك أيضا ربيع ابن نادي المدخلي هنا سيقولون مداخله <تصفيق> طيب وكأنثال لو كنا متعصبين للشيخ ربيع ما سمينا إلا الشيخ ربيع عليكم بالشيخ ربيع عليكم بالشيخ ربيع شيخنا الشيخ ربيع عليكم بالشيخ ربيع الشيخ ربيع الشيخ ربيع, الشيخ ربيع. الشيخ ربيع. الشيخ ربيع. الشيخ ربيع. إنك تكذب يا هذا تكذب لقد عرفوك كذاب فاستحي الشيخ ربيع بن عادي المدخلي والشيخ أحمد بن يحيى الناجمي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ من يا إخوة أيضاً مقبل ابن أبي الوادي هذا ما هو من السعودية هذا من اليمن ماذا نفعل نعم والشيخ الألباني أيضاً ليس من السعودية هذا من Albania ماذا نفعل ها ومحمد أمام الجامي هذا من يا إخوة ها حبشة من الحبشة ماذا نفعل لماذا تصرون على السعودية لماذا لماذا ها؟ العلم لا وطن له العلم لا وطن له لو خرج عالم سنة مشرقا مغربا شمالا جنوبا فهو محل قبول عند أهل السنة ومحل إجلال عند أهل السنة الآن لو سأنتعاني من سألت الشيخ ابن باز عن مسألة فأفتاك قالوا فتاوى مستوردة فتاوى مستوردة لا يقول هذا إلا أحمق وكل داء ملتمس شفاؤه إلا الحماقة أعيت من يداويها الأعمش كان له ولد أحمق قال يا بنى اذهب واحضر لي حبلا قال يا أبتي كم طوله؟ ففرح الأعمش الحمد لله الولد ذكي. قال طوله ستة أمتار. قال وكم عرضه؟ قال عرضه مصيبة فيك. ما بقي وقت الآن؟ أربع دقائق خلاص نستعد للوضوء. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بقية الأسئلة لأقينا أو للأقايين الشيخ محمد الأنجار الشيخ محمد عون بعد الصلاة إن شاء الله.